إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ أَلَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَوْنَهَا عَرَمٌ Just after offering gifts. Every time I were willing to give thanks to Him, I gave predators into upsetting them and families in their إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم واسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا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 والله جعل لكم الارض بسطا لتسلكوا منها سبلا في جاجا والله جعل لكم الارض بسطا لتسلكوا منها سبلا في جاجا قال نوح رب ان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 انك إن تذرهم يضلوا عبادك تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات